لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يمت الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ